وإذ أخذنا ريساقكم وربعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ريساقكم قوت وانتم مثل ان لا